بوك تو سيوه ان دارتغ سبعة, وثلاثون. سبعة وثلاثون. في الطريق في الطريق هاي راي اموترفيتس هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالموتورسيكل هاي <تصفيق> هو يسافر بالبسكلت الدراجه هو يسافر بالبسكلت هاي <تصفيق> <تصفيق> هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب هو يسبح هو يسبح Is <سؤال> هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Is dit gevaarlijk هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ Is dit gevaarlijk Palm, Schof, in die aand? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ ons is verlore لقد أضعنا الطريق لقد ons is op die verkeerde pad نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ ons moet omdraai. enberry, يجب أن ندور ونرجع. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ is hier يوجد هنا؟ موقف سيارات اي يوجد هنا موقف سيارات هو لكم كم المدة التي يمكن وقوفها هنا المدة التي يمكن وقوفها هنا هل تمارس سكي هل تمارس السكي, هل تمارس السكي؟ خان هل تصعدوا بالتلفريك الى هل تصعد بالتلفريك إلى اعلى كان مينس هير هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي